فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّ كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم لولين بل هم في شك يلعبون فارتق بيومتات السماء بدخال مبين يغشى الناس هذا عذاب نريم ربنا يكشف عنا العذاب اننا مؤمنون ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا وقالوا معلم مجنون كاشِفُعَذاابِ قَليلَ إِكُمعَائِدُون يَوْمَنَ بَطش الْ البَطَشَةً قُبَلَ إِ مُ تَقمون وَلَ قَدفَةًا قَبَلَهُم قَوْمَ في الرعونَ وَنجَ أَهُم كريم نندؤ الي عباد الله الدؤ الي عباد الله ان لي لكم رسول امين والا تعلوا على الله ان ياتيكم اني اتيكم بسلطان مبين وَإِن رُْلتُ بِرَبّ وَرَبِّكُمُون أَن تَرجمون وَإِن رُدْتُ بِرَبّ وَرَبِّكُمُون أَن تَرجمون وَإَِّمْ تُ مِنُ لِيَفتَزِنون فَدَ رَبَّّم فَسِرِ الْعِبَادِ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُرَقُّون كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزَرْعٍ وَمَقَامٍ الكريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قومنا خضر فما بكت عليهم السماء ولا الارض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني اسرائيل لَمِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ فِي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءُ هؤلاء يقولون ان هي الا موتتنا لولا وما نحن بمن شرين فاتوا فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين اهم خيرون ام قوم تبا والَّذينَ مِنْ قَبَنِهِمُ أَهلَكْنهُم إِهُ كَوا مُجرِمين وَماَا قَلَقُ نَسْتَمواتِ وَدَرضَ وَمَا, وما بَيْنَهُ مَا لعِبين مَا خَلَقُلَهُم إِلَّا بِالحَقَّّ وَ أَكتَرَهُم لا يَعمُون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 إن شجرة الزقوم طعام لثيم كالمهل تغليف البطون كغلي الحميم قذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ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 إنهم مرتقبون